بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والارض يحيي ويميت I love you شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوي على العرش اعلم Oh, <laughs> logo أنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات ولر وإلى الله ترجع لمو يولج الليل في ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا ZANG con... So وكلا وعد الله الحسن والله بما تعملون خبير من يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعانوهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنة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 يوم يقول المنافقون والمنافقون قوم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله وهم سنلئ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطان عليهم الأمد فقست قلوبهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون <تصفيق> والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديق والشهداء عند ربهم لهم أجرهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولوء وزينه فاخر بينكم وتكافر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل ضيث So من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا we hebben geen enkele reden om het والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبقلون الذين يبقلون ويأمر الناس في الظهر ومن يتولف إن الله لقد أرسلنا رسلنا بالله zon hebben ZANG And لفضيله الدكتور محمد le